النبي أ و ل ى بالمؤمنين من انفسهم و أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت ه م و أ و ل و ا ل أ ر ح ا ب بعضهم أ و ل ى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمهاجرين الا أ ن تفعلوا إلى ل أ و ي ا ك م م ع ر و ف في ا كان الكتاب ذلك م س و ر ا وإذ أ خ ذ ن النابلسي ن ي ل ل ع م و م ن ومن الاسلاميه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 أقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها إ ل ا يسيرا ولقد كانوا ع ا ه د ا الله من قبل لا يولون ا ل أ د ب ا ر وكان عهد الله مسؤولا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 الله و ل ي س و ل ا نصيرا ي قد ع ل ل ل م ا ه النابلسي م ع و ق ي منكم و ل ق ل إ خ و ا ن ه ه م ل م إ ل ي ن ا و ل ا يأتون ا ل ب أ س إ ل ا قليلا ل ي أشحة ع ك م فإذا جاء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 فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه ة ضاعف لها العذاب الضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقنط منكن لله ورسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين و اعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النبي شركه الهدى ق شركه دعويه ف غير ربحيه ذات مضمون ا ت ب ر ج ت ب ر ج ا ل ج ا ه ل ي ة الأولى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 والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين و ا ا ل ح فروجهم ظ ي ن ف والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم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 وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 ما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات, خالك وبنات خالاتك ك و ب ن خ ا ا ل ت اللاتي هاجرن معك وامراه م ؤ م ن ة إ ان وهبت نفسها للنبي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 بعد ولا ان تبدل بهن من أ ز و ا ج ولو أ ع ج ب ك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا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 ولا أبناء إ خ و ا ن ه ن و ل ا أ ب ن ا ء أخواتهن و ل ا ن س ا ئ ه ن و ل ا م الاسلاميه م ك ت أ ي م ن ه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 ا ل ذ ي ن يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه و أ ع د ل ه م عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا ب ه ت ا ن ا و إ ث م ا مبينا يا أ ي ه ا ا ل ن ب ي قل ل أ ز و ا ج ك و ب ن ونساء ا ا ت ك ل م م ؤ ن ي ن يدنين ع ل ي ه ن م ن ا ل ا ي بهن س ل ا ي ؤ ذ ي ن وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم, لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا يجاورونك فيها ملعونين أ ي ن م ا تقف و اخذوا وقتلوا تقتيلا س ن ة ت الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسن ة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 أطعنا س ا ا د ت ن و ك ب ر ا ل ن ا ف أ ض ل و ن ا ل س ب ي ل ا ربنا آتهم ض ع ف ي ن م ن الاسلاميه ع ذ ب ع ن ر ا يا ي أ ا الذين آ م ن و ا ل الله تكونوا ك ا ذ آذوا ي ن ا ل ل ه م ن